المستكملين الشرف وبعد إخوتي الكرام يمزلنا بفضل الله وكرمه علينا مع التفسير قالوا لي في النقص أيضا إخوة ما يعني في التسجيل فرطين في شيء من سورة البقرة نريد أن يكتمل بناؤها عندنا ماشي فقلنا ماذا نفعل؟ طيب عندنا الآية إذ قلنا وإذ قلنا وإذ قلتم يا موسى نعم وإذ قلتم يا موسى لن لن لن نصبر على طعام واحد فدعو لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقليها وفسائها وفومها بعد سيئها قال أتستبدلون الذي وهدنا بالذي هو خير إهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم نعم هذه الآية العظيمة فيها يعني أيضا هؤلاء رضي الله عنكم اليهود وكيف ما يطلبونه وكيف ما هم فيه من من تمرد وجحود لآيات الله جل في علاه واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد يقول الله جل فعلا أنه أنعم عليهم وأنزل عليهم المن والسلوى ومع ذلك فإنهم جحدوا بآيات الله جل في فعلا وكفروا به نعم وقد قال الله تعالى واذكروا اذ قلتم واذكروا واذكروا اذ قلتم نعم بجرا ودبرا انكم ضقتم طرعا برزق الله جلال شعلات الذي رزقكم اياه واستألتم موسى بالاستبدال ذلك بالاطعمة الدنيئة من من البقوة بعدما انزل اكل من والسلوى استبدلتم هذا الخير تريدون ال ال القثاء والبصل والفوم وغير ذلك والحق أن المساله فيها فيها لمحه خفيه هم ارادوا ذلك وطلبوا ذلك لا للاشتهاء فقط بل للملك في اليد لانهم ما عندهم شيء اسمه يقين في الله في علاه كان المن والسلوى ينزل عليهم من الاعالي وهم لا يثقون ولا يعتقدون في الله حق الاعتقاد اللهم أني. لذلك لم يصبروا على ذلك أو طلبوا أن, يأخذ أن ياخذوا شيئا بأيديهم مما تخرج وتنبت الأرض يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصليها هم قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لانه لا يتبدل ولا يتغير, ولا يتغير أرادوا التغيير على ما قالوا لكنه مستبدل الذي ادنى بالله هو خير والفوم هو الثوم وهذا كما قلت ما هو إلا إلا, إلا تأرجح الاعتقاد وهم لم يعتقدوا في حق الاعتقاد انظر هنا إلى الطير كيف اعتقادهم في ربهم انظر كيف قال الله تعالى كما قال النساء السلام لو توكلتم على الله حق التوكل لا رزقكم كما رزق الطير تغضخ ما صنع تروح بطانا جزار قال الله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يعني هذا هذا هذا معنى معنى التقرير والتوبيخ وحقارة مهما فيه فإن الله الله جعل يوبخهم كيف كيف تفعلون ذلك وتستبدلون الذي هو أدنى بالذي بالذي هو خير يعني هذه الأطعمة الدنيئة تريدونها مكان هذه الأطعمة التي اختار اختارها الله لكم بالطعام الهني الهني وأيضا الطيب النافع فقال لهم اهبطوا مسرع قال ابن عباس مصر من الأمصار مصر من الأمصار. والحق نقول لابد أن نفهم أن مصر يعني كهند ما إن كان في الوسط ساكن فهو يصرف فلا يصرف حتى لا يقال أن هي المقصود بها مصر من اسماء من الأمصار ليس مصر المعلومة لأن لا تنفي أن تكون مصر التي هي مصر. راب نجارير عن أبي العلاء وربيع بن ناس أنهم ذلك بنصر فرعون. الله أكبر الله أكبر. والحق أن المراد مصر من الأمصار كما رأى ابن عباس رضي الله عنه ورضاه. ومع ذلك أن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموها تجدون ما طلبتم من البقل والسوم من البقول والثوم والبصل وغير ذلك. لكن الذي كان ياتيكم طعاما من الله تعالى ورزقا كان من انضر ما يكون لكن قوم قل... قوم تجحدون لكنهم قوم قل... تجحدون <تصفيق> <تصفيق> لا تعالو تعالو. الله لا ترى ترى والله الله ناس بس ناس يعني ناس كثير نعم قال تقريعا توبيخا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إهلته مصرم فإن لكم ما سألتم وهذا أيضا بيان على تحقيق طلبهم وأنهم إذا رضوا مثل هذا الطعام يريدونه في أي بلد يدخلونها والذي ينزل اليهم من السماء كان من الأمر العزيز النادر فما عليهم إلا أن يحمدوا الله الذي يفعله لكنهم يضعون مكان الحمد الجحود قال وضربت عليهم الدلة والمسكانة أباء بغضب من الله ذلك وأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون نبينا بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يقول الله جلال ان الله يعني كفاءهم على الجحود والنكران ضرب عليهم الذله والمسكنه هدعت عليهم فالذموا بها شرعا وقدرا لا مستذلين مما شرعنا عندما ينزلون تحت حكم الإسلام ويدفعون الجزية واهانهم الله جلال وجعل أمرهم إلى صغار وتراهم يحتقرون في جميع العراضي شتى, شتى الأماكن التي دخلوا فيها فإن الله جل فعلان قد ضرب عليهم الذلة والمسكان ودرانك الشريف صلى الله, الله جل في تحت رايتهم ويدفعون الجزية صاغرين وفيهم المسكان والثاقة والفق حتى يعني قابل يهودي زيات قابل الحافظ ابن حجر بهيئة قشيبة حسنة قال له أين قول لم يكم صلى الله عليه وسلم أين قول نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا يعني سجن المؤمن جنة الكافر ألا ترى ما أنا فيه وما ترى ما أنت فيه فقال قال بالن... ما أنا فيه بالنسبة الذي ينتظرني في الآخرة سجن الجنة وما فيها وما أنت فيه على ما ينتظرك في الآخرة أنت في جنة لأنك ستكون في, في نار تلفظ نعوذ بالله من ذلك رجالك قال الله تعالى قال لهم إذا جاء وعد الأخيرة فإذا جاء وعدا وعد, وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا وربائس شديد فجلسوا خلال الدار وكان وعدا مفعولا فمرضنا عليكم كره تعليمه ودناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا نحسنتم أحسنتم لأنفسكم فنساتم فلها فإذا جاء وعد الأخيرة لياسووا وياكم ليدخلوا المسجد كما دخلوا كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علم رزال قال الله تعالى وباءوا بغضب من الله يعني استحقوا الغضب من الله جل في علا فباءوا بغضب من الله جل في علا وسخط عليهم لا سيما وأن الله يعني قد قد اختبرهم في غير ما موطن بعدما انقذهم الله جلال فعلا من فرعون ومن بطشه ومن تغيانه وكانت آية عظيمة أمامهم أن الله جلال فعلا فتح لهم البحر ومروا به يابسا ثم انغلق البحر واغلق على فرعون وعلى جنوده وبعدما راه هذه الآية مع الإنقاذ التام ذهبوا فقالوا جعلنا لنا إلها كما كما لهم آلها فهم قوم يتكبرون قوم يجحدون يتكبرون قال الله تعالى ذلك يعني ذلك الذي يقعون فيه بأنهم الباء هنا سببية ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يعني هذا الذي جزينهم من أن عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله بسبب أنهم تكبروا على الحق وتكبروا على الله جل فعله وجحدوا بآيات الله وينظرون إلى آيات الله ولا يأخذون ولا ومنها ما, ما يفيدهم قال الله تعالى عنهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغيب الحق فكفروا بآيات الله جل وعلا وجحدوا برسله وأيضا قتلوا الأنبياء ومكروا وكادوا للأنبياء فمنهم من قتلوهم ومنهم من كادوا لهم ليقتلوهم فهم كادوا لعيسى عليه السلام وقالوا قتلناه وما قتلوه ما صلبوها وما قتلوها لكن شبها, شبها لهم اللهم امين اللهم رضي الله عنكم وايضا هم قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وارادوا قتل عيسى عليه السلام واتهموا لوطا واتهموا سليمان عليه السلام بانه من السحر بمكان كفروا بايات الله وقتلوا انبياء الله وجحدوا بهذه الايات التي اتتهم تترا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى الكبر داء وعظمت إزاري فمن زعنه فيما عذبته وأيضا في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم الكبر وطر الحق وغمت الناس غمت الناس يعني احتقار الناس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من من من الممثلين فعندما تكبروا وجحدوا بالرسل وكادوا لهم ليقتلوهم وفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم المراه التي دعتها دعت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت في الذراع سما نعم وكادوا ارادوا قتل النبي بكل ما اوتوا من قوه الله تعالى قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هذه عله اخرى في ذلك بانهم جزاهم الله جل وعلا ام ضرب عليهم الزله والمسكنه وباءوا بغضب من الله جل وعلا بانهم كانوا يقتلون الانبياء وانهم يجهدون بايات الله جل وعلا قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ابا الاول ذلك بانهم الباس سببيه كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون النبينا بغير الحق ذلك بانهم عصوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكانوا وكانوا يعتدون فنسأل الله للعافة والعافية نسأل الله في عليائه هل يجعلنا أمثال هؤلاء الفوائد المصبطة طبعا نقف عند هذا لأنه نحن ما زلنا في آية الأحكام لكن بنسدد ونقارب ما أوقعون فيه الإخوة بأنهم لم يسجلوا ولم يضعوا التسجيل يعني التفسير في هذا سد لهم الله يكتب لنا أجل مرة ثانية بإذن الله الفوائد المصبطة من لم يرتضِ بعبادة الرحمن راضيا بعبادة الشيطان. بالطبع بذلك. من لم يرتضِ أن يكون عبدا للرحمن ابتلاه الله فكان عبدا للشيطان. الكبر اغلاق للقلب والعقل، الكبر اغلاق للقلب والعقل. تكبروا لذلك لم ينقضوا وما أسموا وجحدوا بآيات الله تعالى. العذر وبالجهل لا عذاب إلا بعد إقامة الحج لا عذاب إلا بعد إقامة الحج ما زلنا في الكلام على السحر